افرايتم اللات والعزى ومناه الثالثه الاخرى الكم الذكر وله الانثى تلك اذا قسمه ضيزا ان هي إ ل ا اسماء سميتموها انتم وأعلموا أ ب ا ؤ ك م م ا أ ن ز ل ا ل ل ه ب ه ا م ن س ل ط ا ن إن ي ت ب ع و ن إ ل ا ا ل ق ن و م ا تهوى ا ل أ ن ف س و ل ق د ج ا ء ه م من ر ب ه م ا ل ن د ى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 ان ربك واسع المغفره هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض واذ أ ن ت م اجنه في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى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 و ت موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه